الكاذبين. سليمان عليه الصلاة والسلام قتده قتاه هدهدي قتد سننظر قتد سحكيني. والتراز بيجي فأخفنا تقول يماك سباك ويجي ملكك هاي يهجن وعشك معظنه هاي وهمو ده صلاة ويهب قواته. أو قومه سجوده بو روجد بان بروجيت كان قرب العالميني عبايه خدرت نوكان ودي تعملي حكن ودي سحكيني كوتراز بيجي ام كنت من الكاذبين يونت دروت كي واخته تاغوتي اف دنجبسته وما ايني وار هو مرو وبسرمان همو غو وياباش او هر اخفنكا بمريبيت مرو في تاكيد كتهه هر اخفنكا بمريبيت مرو في تاكيد كتبة. ايك اي حکمی نداست سری کسی اول آخفنابو مروی اینای، بشه ونیا ای که هتاللی مروی گوته فلان کسی فلان آخفنابو تی آن فلان کریاره کری، نمید مروی که بشه ملواهای مروی که احمقه، آن مروی که خرابه، آن مروی که فاسقه، آن مروی که فاجره، آن مروی که ذیکره، آن هرسته که او هبید، توی آن مروی ونیتاکیت کتاب کواهای ف آخفنابوی کبرای کری آن ناآشول کری آن نه، و هم آخفتن گله بدرود تناک کرند آخفتن تناک کرند و نیا خدا نیا اف آخفنا آخفنا آخفنا ف آخفن نکلی یا بیت بید نکر بیت اما گله و یا بوهات یا زیاد کرند یا بوهات یا ولگیران آخفن برند برندم روی ایمادار هم مجبوره سلامت بیچ جرا چه حکم سرکس نداد من رو فر آخفن کم ملویت هر کی کسی کج بید ولی من رو فتحید کتاب دا سه کتک داد چه بجید دربارای اذهب بكتابي هذا ومتحانكا قد اشتف اخفنا هدهدي راسي تدري رب العالمين قتا سليمان عليه الصلاة والسلام سليمان قتا هدهدي اذهب بكتابي هذا رسالك بني وكتابك بني بيسي قتا هدهدي قتا هدهدي قتا هارا في من وفي رساله من قتا بو ومالكه با مالكه سبا فألقه إليهم ألقه يعني تبافيه بره، ألقيه هو الرمي بالشيء، ألقا يعني رمى بشيء، يعني تشتكي بافيه، بدتو شارف في كتاب بباء ورسالك نويسي ودافه، وتهرا ببافه لا ليه ملكه وده في طبعاً تشتكي ده أني أبغى وقت كتاب بني نويسي، ألف كتاب يا بري هدهدي وبستين جا بيديا ويري و يودا هاويت يا بركو الملكه هدو هو كيما نيا تفشهوني 10 داتا بيشته كرمك اف ثانيه ونيا و قد كيره بريا ونيا يعني داسخو جلتينه اف اوا يعني بيدخو يا دمكيخو نات ياكوت انا في كتابه كما في رساله كاندو معظم بها وبسرتيات يعني ويسين اف رساله گوندوي و افت سر كيرو ميديكي و افت سر سروي و افت ناف کوشوندو و افت برپيتو و افت كيرت چوشته چون كه چي فايده اومت دانيه افت چتمنا گوتن بس اومهات يا گوتن منيا كتابك يا گوتي او رساله او قياما سليمان عليه صلوات و سلام دافود هودي دافود هودي گوت هر و كتاب دف پاو لالي و مليكه ثم تول عنهم باش تيجي وتي واخد الرساله كا وبيامته ه وتبري غتي بيش خوب دلو تولى عنهم يعني باش ناخذ كوا يعني خول يديلك و في ايك الاودابه كا كي كيشتغل داف مروفي وقت تو تشي اسح که کوچنی وسیا چا اوکری اچد بیجیت چنا بیجیت دنیا چو بود یا نافی کتابه داونی اول حکیم روینیا ما دام روف بسیا تقاصدی کو رسالاب گهینیو پیامه گهینیه دی باز داوی اون یهای دی شتا و دی خیره خو رسالاق بو منات موبایل کده بو منبویلم بینو گهینه دسته من نوبت چسحکه یان چی وقت داوی چی سره که اسحکه کو دیوا که تو و چه بهاتیه اوا ولكن يجب ان يكون هناك الكثير من ماكري ان يكون هناك سليمان عليه الممكن والسلام يكون هناك الكثير من من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ان يكون هناك الكثير من الممكن ماذا يكون يعني الكثير من ش أخفتن كان يرجعونا يعني شو أخفتن ذيك اف في ملكة قال وزيره هو قال مازن هو ذي شو أخفتن إنه بن يرجعون عن يتراجعون ما بينهم في ما بينهم من الكلام يعني شو أخفتن ذيك يعني ذي شو بجندر بارئ في الرسالة في أخفنه وهرهش هر وقت كي خمروه كيشكوه أرسله كيبو ملكة كيد بعد ذي شدة تبعه وبشين يدش خوشه ليكاد ذي تافحاش و تشتجيه اكي را وصله ده هفيا چه بيت؟ هفيا جابه بيت که ده اف ملکه چه جابه ده تف واکسانه هرچان ده افه هدهوده منیا یا خجابه نادن افه اما قوته تو سحكه که ده او چه افتند کن و ده بیجن. قالت یا ايها الملأو رب العالمين بما قوته يعني هدهوده رساله كابري و یا هاوه تيه براكه ملکه و ملکه و خاندي هني ملكة مازنو رئيس بي وزير خارقة الملا يعني او مرفيت ريسبينا بينا وهي مازنا. وملكه قطه وزيرت خو رئيس بي خو مرفيت تيجاشتي قطه أيه الملا أو قطه أي جلي مازنا جلي وزيرت من إني ألقي إليه قطه بومني هاتي ها وها تي بمني هاتي هناتن كتاب رسالك وكتابا كتابك و بيامك بمناهاتي كريم غالك و بقدرة طبعا جناكا و وقت رسالك ديتي و فخوان دي ينظاني ينظاني لاري احكياتي بقدر با عندك و كتابة طبعا كتابة كبقو و نيه ورقا و قلم و نبيسين افا اما يعني خدا نبي كتاباتي افا رسالة نبيسي افا شورة زاو برهنده ما رساله دب چه قدر کبید؟ دب خدا نوی قدر کبید اما این قلم و تجی کتاب و تجی ورقن الهمو جیا اما چقدر قدر نیا کنگی دب قدر کبید او وقت مروف که از آج سر وا ورقانه و وا دفترانه نویسید برهنده گوته اینی نیولقی ایلی کتاب کریمون و تی کتاب اکو رساله بمناهاتی و تی گل بقدره. قدره اینهو من سلیمانه و تتبع حنوش و تي او لولي ك بمواتي لولي سليمان علي صلاه و سلام و اذن الله يرسل لدى ها بوني و سي اذى اف مالي كا مالي كا سابي ابو بو عو سليمان عليه صلاه والسلام سلام بوني من سليمانه، و تي اذى اف رساله لالي تي او كا لولي سليمان عليه صلاه والسلام، سليمان عليه صلاه والسلام سلام ابا توضع ويا و ها و كي ها مو كا يمتواضع بنا تجا كبر لالنبيه خونان ويسي إنه من رسول اللهش اما نوفي خبتين ويسي ابصادين بسي. من سليمانه وتأفر رسالة بتغطي السلال الله لسليماني عليه الصلاة والسلام بلند مروف إيمان داري بيت من ایمام فلان و فلان و فلان و تا شش منیا نوآپیش خدا بنویسی منیا. علاسه از ازهوما، ازهوما، ازهوما. افراد طامات چرا دید؟ طامات کبریب خمازن کردن دید؟ سلیمان علیه سلام و سلام احتریسالانی ویسیونیه و تو این نامیس سلیمان. غیر این ده بلکه اگه تو نوآخو بت و بیجی ساده بیجی که بلکه تنانه است. عین توی لقابه که پی وکی. بشيء ونياس مهندس فلان أم أز دكتور فلان أم أسم فلان أم أسم ونياس سيد فلان فيرة, تواضع فيرة كو خمازن كرن وكبر من وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وبتافعز دس بيت كم الله سليمان عليه وسلام كم بسم الله يجب أن تكون قدرنا في صحيح يعني في صحيح رسالة نوثي نوهي رسالة بنا في صحيح لكي يجب أن تكون قدر وضعها الرحمن الرحيمي أو الهي حق أو خدا رحمك و مازن كرحمة خوب همو مخلوقات دابري ورحمة هيا عامة و يوغشتي همو مخلوق و همو مروفا و همو حيوانات و همو جتكي ورحيمي وخدان رحمه بردوامش كرحمه كهي يو ويا بردوامش اف رحمه تائبته و بردوام بس بوكيا بس بز بو ايمان داره دنیا دارب رحمه با ايمان داره دبت كتوفيق واده تو هلوكاليوات كت وشتوانيوات كات والآخرات اجداد توفيق واده تو وپارزه و بشتوانيوات كت و دهتاد بتا نو بحشه سليمان عليه الصلاه والسلام الرساله اخو دا بو بسم الله الرحمن الرحيم وبان هند بماش بو حموش شو لكيه همو كارك كملت كات سنه تجي بسم الله ان لاي حف سوره القران لابن ابي سليمان بسم الله الرحمن الرحيم ملودي في همي بيجي اما واكيد مروف كارك كات بي عنبر صلى الله عليه وسلم يگوت ياما بيجي بسم الله وختمروف مال دار دركويد بيجي بسم الله <سؤال> <سؤال> ودعاء دكاتعوا دركفنامواالن واحد كفنا جركاخد وقت بش بسم الله واحد دادناد بش بسم الله وقت تدازقفته واحد كده بسم الله وقت خود أفناء وقت كوكارك دكات؟ لأن شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ لأن مروف لأن شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ خو شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ لأن شو؟ الله شو؟ لأن سليمان عليه الصلاة والسلام أبو نمي سيبو ألا تعلو علي يعني ألا تتكبر علي ودخل ما ظنك أنسى سليمان سليمان عليه الصلاة والسلام يعني أوشتي أزبج مانقو قبيل كان چونك أو أزبج مانقو حقية وراستية چونك عادته هم مروفك أغلب جارة هو وقت حقيب مروفك مروق مروف قبيلناك ولكن أكثركم للحق كارهونا ربعا بجن أغلب الخلقي اغلب الهن قوه حقية كرب لفت بند وقبيل لفت بند اجاب طائباتيش كي بند طائباتيش جارهي مروف معظم بند ده صلاة و قوة و معظماتي هاو ونه قد كو او حقية و راستية چرب كد قبيل كد منعي لفت كد برهندش قوه الا تعلو عليا اول سليمان عليه الصلاة والسلام قوه خماظنه كان سر سر من او شتر از بج قبيل كند واتوني مسلمين اوورن و تسلیم کن، هو تسلیم امر رب العالمینی بکن و عبادتی باز به خودش تنها بکن. و هر شی جه خودش بیشتنگو بکن، و هر شی که بیشتنگو نکن و خلایدی کن، خلایدی کن. يعني الشرك والكفر پيلن. سليمان عليه الصلاة والسلام چه دعو و بانگوازي بو في ملكه فراكربو دعو توحيد بو فراكربو، بانگوازيه توحيد. چونكي ويگوته، اوي هوهدي گوته ملك واجن بو. و تعرش که مازن هابو و تعباداتش بو کرد عباداتش بر و جد کرد و به خدا نادکرد. سلیمان علی سلامت و سلام نه جو تونیا توجنی نبیت بیامالی که و نه جو تعرش تج که مازن نبیت افعرش هبید و نیا اواجوتیه چون کی هدف اوی و نیاش دکدیه دیش لالی اف خالاتیه جری نوعی نچال تا خالاتیه همه ماسترچه نه نه تچال سرکنون نه تراسکر نبا خالاتیه همه ماسترچه بو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 جالي لي مازنا وقال لي رسبي وزير من افتوني في أمري بطي بيجنا من فتوابهم دن، در حقي في شولي در حقي في رسالي در حقي في رسالي در هم بكين چين خود اسليمي وي ديني بكين او اف بغمبالت بشتما سليمان عليه الصلاة والسلام وعبادت اخو و بشين عبادتي بو خود ابتنه بكين يعنيش شاليد قل في ملكي بكين كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام چونك هم بغبر بو هم چش بو أما ليك بو في أمري وتي من أس شبكم دار في في رسالة دا و خدانا في رسالة وما فريكي ما كنت قاطعة أمرا وده تجا رأس هنغزانا وده تجا رأس أمرك وفرمانك وفتوايك وقرارك للأخرا نادا قاطعة أمرا يعني أس إيك هذا هموغا في أونية الواكة آخذ <أخفنا> ناخو بيجموتش وحسبه برأيي كسر حتى تشهدوني حتى سنكش حازبك وأفش أكل باشيت في جنبه في ملكهبو كشتكب اه اه رب العالمين والنيات بيجت وأمرهم شورا بينها بينهم ورب العالمين أعدت قيده وشاورهم في الأمر اشتبه عن بليس على سمو الشاورات صحابة خوكة الشاوره يعني ترى إياه والجري بیش افشته هاتی افشته ده تا ریدان او چت بجن ام چبکاین بندیش اوا اکلوا ماده باه که همو گاو میرو به اخلاق قال لا میرو به سرمان تیه هبید نمید میرو به سرمان ونی همو خو دانیت یا حقا و بسیار کس دینکت مبتایبتی او شول دسیده بن تایبتی اود رئیس مازن اود ره‌وه‌بریا جا دسیده بن اوا گلا گلا کپتی ویه که چههبن که او کس هبن او ریسپی و شارزا مشاوره وابیتا کرن با هنده علماء حاکم او قاضی او حکمی داد اوانه تی بیو هندکت هبن اج آن ید حاضر بن وقته فتوه داد و حکمی داد یعنیش حکای ید نبن او مشاوره خوب واب کد اشتا افتشته هات یا ریدان و من فکر اوی حکمی بدم من چید بجن او حکم من و اخفنا یا راست آن یا راست نید چون که عقل امرو باكيه چيه يكيمه اما هكابونه دو سي و چار و پنج نبقوات كفن وزود بن بل اوا اش او رب العالمين وقت بو ما افق ساقوتي او ايه كلمفايدا بو ما تدهي و رب العالمين امر مشيه كري وشاورهم في الامر كخده بشتبه عن بل صعبه سام انما تحت ايمان داره كده بشتبه امر و مشوره بينهم او همو امر المهاتي نكرن و رب العالمين مهان داد بهنده كم مروف شجره قراره كنا داد يع ای که ونیا شلوار که حس که یه چتکی بکت یا حس جناخو دد. یا برن برن برن برن که جناخو برده یه حس حس که جناخو تقدیب داد جناوی ونیا نه شلوار کت یه خاله تا یا انجناهای مرموز باش نیا حس که یه چتکی بکت برای بری وی میلی اگه که دچه چیست کت ونیا ودی چه قرار داد دی چی دوست با بی خود دی چی دوست برای خود دی چی شکایت لکت همه مگه به بلاب تنه وشون نکت بلامش اظهارهندک خداان اخلاقت و هندک مروری تجعشتیکت تام همه مگه مشاوره ورا بهش کرد گل کیت گل مرورش شارا گل مرورش خداان گل مرورش هکم مسائل دینی بید گل واک مسائل دینی شارا زار مسائل دنیایی بید گل واک مسائل دنیایی شارا زار بنویم جلگ دنیایی تی و جلگ او, دی دی چشت هاتی. او ده گلوانه عود گلوانه و تویی ایکی که چو تجربه نبید جیان دا یه شارا زانه بید مشاورت گلوانه نه اتکرند هنده که اتگرم بنوییم بن بن چون دنيا الشارعزان بشي مشاور روابك او اغنبجار بنا مروف دانوين اشتي بانيا او دي دلوالي و او دي حزوالي اما مروف وانيا مشاورات قل كيت اتكران قل مروف شارعزا و يتردين اسبي بنا اندش بيقوتي قالت يا ايها الملأ الملأ كينا اشراف القومي ورؤساؤهم او مروف قدرا مروف ريس بنا قالوا نحن الو قوة وزيروا رسبيت وات، شكوتي؟ قوتي أم يد في جنة ومالكة قوتي أم أولو قوتي يعني أصحاب قوتي يعني ما قوتي هاي؟ وأم جيانت خدا قوتي ومسيلا حكي باش شيهاي وأولو بأس شديد ووقتي أم چين شريشت كاين؟ أم غلق أم دجمنه خو باش تشكينين بأس شديد يعني أم باش دجمنه خو تشكينين يعني ها حس کر افج ملی که چه بکت؟ شریب که رایی ها او بو گوته ام خدا قوتین و ام توزانش گوته ام هر کسی که چون مشهر گل کریمه چرای کرین؟ ما ما خرابش اشکاندین ما باشی اترازی کرین و الامرو بس گوته دست بایی که و دیمائی که آفتن آخوناتا و فرمان فرماناتا ماذا تأمورینا گوته جا که چه امری چه فرمایه داده به فرمایه بده اما اکه تو بسیارا مادم تراوش کاری مکر هم به اینجینته چه که شریب که وره شریبی قالت این الملوک ایده دخلو قریتا افسدوها ویژنه ملیکا سبایه گوده در رأی آمن گل هنگو دانیه از گلوه رایی نیمه سری گوده ملیک ده اکمه شارکر، و شردنیم سرکه بین به هک آوسر مسیر کرد و عادت هم و جارا وقیاس کرد که گل ملیکه دنیایی نه وکی سحر کر سلیمان علی سالات و سام که ملیکه او چیاش به غمبره علی سالات و سام اما سحر ملیکه که دنیا وی ملیکه سر کردند و کی چطور آمیش هک سر یکی سر کردین اگر داخل قریت هک آو شناد باجر کیدا و سر کردند افسدوها ها، وی با همه در چه همه در خراب کن و پیچ کن. آه چشته بدهید خراب بر شعری، بر هشتکی عبید یه ده دهیتا طالان کرن، میلت و آغلبتی کشتن، جنت و آغلبت بنا جاری و عبد کعود، جارا که و عادت وابو اما دین اسلامه هو نگوتیه نه دین اسلامه چو جارا که تو چوه جیهاده که شرعی چه بما بینو تا بین بینو کافراش نگوطی اختتو چیه جواده جیت و هماده چلی کهی؟ هماده خراب کهی مارت و خانت و هماده پاقینی دارت و هماده بری خلکی و هماده کجی چجره دین اسلامی افنده نگوطیه اما اوه اوه حساب کر اوا عادت ملکت برینو که و ملیک کافر و مشو که اما اوه که خو حساب کر گوطی اوا عادت و با, با ها که او سر مسر کفتن هنگی ده هن با جرمه خرچه خراب کن وجعلوا عزة أهلها أذلة عزيز في جاء يعني مرتب قدر رئيس بي ويدوزير ومازند في جاء هم ما دشئ كان هم ما دش زليل كان وده بيقدر كان وده كان عبد وكذلك يفعلون وتهو عادة ملكه هي ودهم كنا دهنا بجوا الله بقواتين أمثل في مربع نزعة في ملكي بحس سليمان عليه الصلاه والسلام بهك أو سر ما سر كفت وبيشدين جوان يتجمها مو خراب وام همو غيرت انو زليل كينو رازيل كرين كعادات ملكه همو غواد كانا غتي بونغي امد تشكين يعني غتي رايو جوتشينيا رايكا جوانييا وعبد ليمينيا واني مرسله اليهم بهديه وتاو اسكم هي اس ديجاره هديه كبورايك ودي سيرباش اكل شورا زراف في ملكي بين تبع كبي زاني كاشتف دلا كيشن چونكي هدييه دو اكي دي تشليت دلیلی نمیاد. به آن بس اعصم جتهادو، تحابو. یعنی هدیه بدنه ای کدوم دیه خوشیان ما بین آنقدر زور بید. دوش هدیه که بوئی کی با؟ منی ما بین آنگو نخوشی او آو نخوشه کدی کهم بید جر های هنامی نیتیش. بله دو تأذب و هدیه که ورای کم. و این مرسلت ایلم به هدیتین. تأذ هدیه که بو رای کم. نهودی هدیه کتیه. مفسرای گویی، گلک آف ند گویی. بلوكاكي زيربيا، زير بلوكاكي بلوكا كي الماصب يهي يقولي كان عبد جارية و تشتيت هويت بس ما تشده دي بانهاتي بس يقولي هدية كده بو بس وقته يقولي وإني مرسلة إليهم بهدية هدية نكران معرفة هدية نكرا وانيا آه ونكراش وانيا هدية كو او چيا وكيرا <تصفيق> بعمش كتاب انزلناه اليك يعني كتاب قال لك اتش قال لك يعني هديه كد فركم طبعا تشك دنيه ويا مالك وقت هديه فناظرة عن سلسل المرسلين او كسي ام وهاديه في, في او دينه او او دينوه دينه بو سليماني عليه الصلاة والسلام بشتي او كنا لولي سليماني في بود بدن دب چه سليمان عليه الصلاة والسلام دل قبيل كاد ونيا ان لقبيل ناكاد ان ده چه تريدان او ده هنگي او قصده كا وما تهينوا دم ما وادان قباس اينوا اجه انده كمفسره رحمته خده لبيت يقولي يقولي برشيش برچش هدية بفره كر يقولي از بفره كما كا بغنبر بيت اف هدية قبله او كد هدية قبله او قد مقابلية دم سر شركه خبه من نواه او اي لا ده چه قد؟ اي لا او ده رافز قد و ده سر دعوه خبه دوام بيت طبية سر شركه خلاص قد وراه قد هكا مليك ايش بيده چه قد؟ ده هدية قبل قد و ده بلان دائد بجد كتا إليهم بهادييتين كتا هذه هديك بووريكم فناظرة بما يرجع المرسلون دي ساحكيني كأويت أم براتكين مرسل أو أبقاصدت وينه أبي براتكت هديب كدب سليمان الله وسلم على خير خلقين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm. <clears throat>